book 2 10 10 vakar šiandien rītoj aiz šodien gda vakar امس كان السبت امس كان السبت واكر اش بوو كنت في السينما امس كنت في السينما فيلمس بوو كان الفيلم مشوقا كان الفيلم مشوقا شاندين يرا سيكمدينيس اليوم هو الاحد اليوم هو الاحد شاندين اش ناديربو اليوم انا لا اعمل اليوم انا لا اعمل اش ليكو بونو ناميا سابقا في البيت سابقى في البيت ريتوي بوس بير مادينيس غدا الاثنين غدا الاثنين ريتوي للعمل مجددا غدا سأعود للعمل مجددا أش درب براء أشتغل في المكتب أشتغل في المكتب كاسيس من هذا؟ من هذا؟ تاي بيترس هذا بيتر هذا بيتر Peteris yra studentas. Peter Talib. Peter Talib. Kas ji? Man hathihi. Man hathihi. Tai Marta. Hathihi Marta. Hathihi Marta. Marta yra sekretorė. Marta sekretera. Marta sekretera. Peteris ir Marta yra draugai. Peter Wamarta azika. Peter Wamarta azika. Peteris yra Martos draugas. Peter Marta. Peter Sadyk Marta. Marta yra Peter'ų draugė. Marta Sadykatų Peter. Marta Sadykat Peter. Prašoma paspausti www.pukdu.dj, kad pamatytumėte knygas ir persisiųstumėte naujausią versiją.